ثمانية. استمع إلى النص الآتي واقرأه ثم عين عنوانا مناسبا له ثم اكتبه في دفترك. السلام عليكم. أنا اسمه أحمد. تخرجت في الثانوية هذا العام مع أصدقائي. وبمناسبة التخرج سنحتفل مساء يوم الخميس في الحفلة. ستحضر عائلتي وقت استلام شهادة التخرج. وهناك سألقي كلمة وأتحدث عن الجامعات الموجودة في تركيا. وفي خطابي سأقول أنا أريد أن أدرس في كلية الطب. أما بعض من أصدقائي يريدون الدراسة في كلية الهندسة. والبعض الآخر في كلية الحقوق. وإذا حصلتم على هذه الكليات يجب عليكم أن تدرسوا بجد وإخلاص أصدقاء الأعزاء تم افتتاح أول جامعة في إسطنبول وهي جامعة إسطنبول ويوجد حاليا أكثر من مئتي جامعة في بلدنا ولقد تم إنشاء جامعة في كل مدينة بعد التخرج. سيكون بعضنا أطباء ومهندسين وبعضنا محامين وقضاة والبعض الآخر معلمين ومدرسين إن شاء الله وسنخدم جميعا هذا البلد الجميل